يقول هل يطلق الذكر على سائر الطاعات والعبادات أم أنه خاص بالتسبيح والتهليل والتكبير والقرآن الطاعات من صلاة وصيام وحج وغيرها من الطاعات هي قائمة على الذكر وأقم الصلاة لذكري إنما شرع رمي الجمار والوقوف بين الصفا والمروه لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى، فالطاعات هي مشروعة لذكر الله، فالمصلي ذاكر لله تبارك وتعالى وحظه من صلاته بحسب ذكره لله فيها، والصائم ذاكر لله وحظه من صيامه بحسب ذكره لله فيه، والحج ذاكر لله الحج ذاكر لله وحظه من من, من حجه بحسب ذكره لله تبارك وتعالى فيه. يقول هل هذا الدعاء صحيح اللهم صلي على محمد صلاة تامة تنفرج بها الكرب وتحل بها العقد الجواب أن الصحابة رضي الله عنهم أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقال صلى الله عليه وسلم تقولون اللهم صلي على محمد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 صلى الله عليه وسلم قالوا عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك, كيف نصلي عليك فأرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى هذه الصيغة فبعض الناس لما يسعه هذا الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام ووسع الصحابة رضي الله عنهم لم يسعه ذلك فأخذ ينجئ ويخترع ويتكلف أشياء ما أنزل بها ما أنزل الله بها من سلطان وكثير منها مجتملة على عدوان وعلى إثم وعلى غلو في النبي عليه الصلاة والسلام وأصبح بعضهم والعياذ بالله يفضل تلك الصيغه المخترعة حتى على القرآن الكريم مثل ما فعل بعضهم في صلاة الفاتح الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق صيغه يرددها بعضهم ولا أصل لها في الشرع لا أصل لها في دين الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام وبعضهم يفضلها على القرآن ويسترض في تلاوتها أن يكون على طهارة ويشترطون لها شروط كثيرة جدا وهي أصلا لا أصل لها الصحابة رضي الله عنهم ماتوا ما عرفوها والتابعون ما عرفوها وتابع التابعون ما عرفوها ما وجدت هذه الصيغة إلا في قرون متأخرة ثم تفضل على القرآن وتفضل على ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام لأمة أين عقول هؤلاء فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام مات وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه وإذا أردت أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم فصلي عليه بالصيغة المباركة العظيمة التي علمها أصحابه ماذا قال؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام أيكفي ما علمنا أم أنه ناقص؟ أيكفي الامه ما علمها نبيها عليه الصلاة والسلام أو أنه ناقص؟ ما ما هناك مسلم عاقل يقول إنه ناقص اذا إذا كان كاملا لا نقص فيه فلماذا نبغي غيره بدلا؟ لماذا نشتغل بغير ما أرشدنا إليه وعلمنا صلوات الله وسلامه عليه هذا يقول كيف يكون التدبر في الأذكار هل يؤمر الإنسان إذا قال الاذكار الوارده بعد الصلوات في الصباح والمساء بدون بدون تدبر هل يؤجر نعم هل يؤجر الانسان اذا قال الاذكار الوارده بعد الصلوات في الصباح والمساء بدون تدبر التدبر والتأمل والتفكر في معاني هذه الأذكار هو الذي يحقق لك الكمال فيها فيجتمع في تدبرك وتفكرك ذكر القلب وذكر اللسان وقد قسم ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه قسم الذكر إلى ثلاثة أقسام قال القسم الأول ذكر القلب واللسان معا والقسم الثاني ذكر القلب والقسم الثالث ذكر اللسان قال وأفضلها ذكرك بقلبك ولسانك وهذا لا يتيسر لك إلا إذا أخذت تتفكر في المعاني وتستحضر الدلالات وتستشعر بقلبك معاني ما تقول من الأذكار فلا شك أن التدبر يعظم لك الأجر ويعظم لك الثواب والذي يذكر بلسانه لا يقال انه يحرم من الأجر لكن أجره أنقص وثوابه أقل ممن يقول هذه الكلمات متدبرا لها أما من يقول هذه الكلمات بلسانه ولكنه يناقضها بفعاله فإنه لا تفيده يعني من يقول لا إله إلا الله ثم يستغيث بغير الله ويدعو غير الله هل تنفع لا إله إلا الله لا تنفع لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا إذا حقق معناها من التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى والبراءة من من الشرك هذا يقول ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق هذه هذه استعادة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي تشرع في صبيحة كل تشرع في مساء كل يوم أما إنك لو قلت حين امسيت اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق لم يضرك شيء هكذا قال عليه الصلاة والسلام للذيق قال أما إنك لو قلت حين أمسيت تعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق لم يضرك شيء وفي الحديث الآخر قال من نزل منزل منزلا فقال أعوذ بكلمات لا التامات كلها من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك فهذه كلمات استعادة والاستعادة التجاء إلى الله واعتصام به سبحانه وتعالى وطلب للحماية من جل وعلا وكلمات الله قيل هي الكونية إنما اذا إذا أراد ان يقول له كن فيكون وقيل هي القرآن الكريم وكلمات الله الكونية تامة والقرآن الكريم تام لا نقص فيه بوجه من الوجوه لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم من حميد كلها من شر ما خلق يعني من شر كل مخلوق فيه شر فهو استعاذة بالله تبارك وتعالى من السرور كلها من أي مخلوق فيه شر من شر ما خلق أي من شر كل مخلوق قام فيه شر هذا يقول أحيانا يقول الإنسان سبحان الله إذا تعجب من شيء فما حكم ذلك سبحان الله يؤتى بها للتنزيه تنزيه الله تبارك وتعالى عن النقائص وعن ما لا يليق به سبحانه وتعالى مثل ما مر معنا في جملة من الأحاديث التي يأتي وأيضا في, في القرآن وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه فهي كلمة يؤتى بها للتنزيه تنزيه الله تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب وفي مقام التج... التعجب يعني إذا رأى أمرا عجيبا آ... ي... يدل على كمال قدرة الله وعظمة الله سبحانه وتعالى فكبر أو... أو سبح الله سبحانه وتعالى فلعله لا بأس بذلك هذا يقول ما هي الأسباب التي تعين على الخسوع أو التدبر أثناء الأذكار هذا من الأسئلة المهمة ما هي الأسباب المعينة على التدبر والخشوع أثناء الذكر اولا تسأل الله تبارك وتعالى العون والتوفيق والتسديد فالامر بيده سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها الامر بيده فتسال الله ان يعينك على كل خير اللهم اني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تطلب منه العون جل وعلا ثم ثانيا عليك أن تتعلم معاني الأذكار كثير منا يا إخوان مضت به الحياة وتقدم به العمر وهو لم يعطي الأذكار وقتا من حياته يتأمل في معانيها ودلالاتها ولو قيل لبعض الناس ما معنى سبحان الله ربما يقول كلمة جي جيدة وكلمة جميلة وذكر طيب لكن لا يدري ماهي وبعض الناس يقال لو ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله ما يدري ماهي وهو له ستين سنة سبعين سنة يقولها لكن ما يدري ماهي يقال ما معنى حسبنا الله ونعم الوكيل يقول هذا كلام طيب ونافع لكن ما هو ما يدري وهذا خطأ منا وإذا كنا وقانا في خطأ لا نستمر فيه فعلينا أن نتدارك الأمر وأن نجاهد أنفسنا على معرفة معاني الأذكار ودلالاتها حتى تكون سببا لنا لحسن التدبر لأن فاقد الشيء لا يعطيه فاقد الشيء لا يعطيه الذي لا يعرف معاني الأذكار كيف يتدبر ولا يعرف المعنى اصلا فيحتاج الإنسان إلى مجالس علم ومجالس مذاكرة يتعلم فيها من معاني الأذكار ودلالاتها ما يكون عونا له على تدبرها والتفكر فيها ونسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم في مجلسنا هذا بما يكون سببا لنا أجمعين في التعرف على الأذكار ومعانيها ودلالاتها وحسن الاتيان بها على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى ونسأل عز وجل أن يصلح لنا جميعا ديننا الذي وعصمة أمرنا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 ونساله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أسماعنا وأبصالنا وأوقاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأن يجعلنا مباركين أينما كنا انه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد واله وصحبه أجمعين